بسم الله الرحمن الرحيم تُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا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 إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء لاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرَةً إِنَّهَا هَذَا الْقُرْبَى أنا يهدي للذي يأقوم ويبشر المؤمنين الذين يؤمنون الصالحات أن لهم أجر كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتذرنا لهم ما أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمعونا آية الليل وجعلنا آية نا هارم بصيرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان سَأَلْتَهُمْ مَّنْ في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا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 وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُؤَذِّبِينَ حَتَّى نَبَغَثَ رَسُولًا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 كَفَى بِرَبِّكَ بِذُنوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ دَّرَّنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ أُولَئِكَ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 فَأُولَئِكَ كَانَتْ تَحْيُهُنَّ مَشْكُورًا قُلْ إِنَّمَا مَدَّهَا أُولَئِكَ وَهَؤُلَاءِ مِنَ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ طَ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 119. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِمَّا يَرْدُوا مَنْ ذَكِّرَ الْكِبَرَ أَعْدُوهُ مَا أُوْقِدَهُ مَا فَلَا تَقُلْ دَهُمَا أُفْيُوْنَ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخَفَّضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَرَّبَ الرَّحْمَنُ هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صِغَرا وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي رُفُوقِكُمْ إن تكونوا صارعين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُؤْرِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءَ رَعْمَةٍ ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوبا محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقذب إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا قط نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاعشة وساء سبيلا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 ولا تقرضوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يغلو أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وَأَنفُ الذِّكْرِ إِذَا قِيلَ تَعَالَوْا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عند.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 وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُرْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا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 إذا لبتوه إلى ذي الأرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عنوا كبيرا تسبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَّكُم لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا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 لا تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.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 أسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة أسينعظون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَهُ بَيْنَهُمْ إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ يَفَا يَمْلِكُونَ كَشْفَهُ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلًا اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّ رسيلة أيهم أقرب ويردون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهتدين بلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منانا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما مرسل بالآيات إلا تقويفا وإذ قلنا لك إن ربك أعاط بالناس وما دعَلْنَ الرُّؤيَةَ التي أرَينَا كَإِلا فِتْنَةَ الْبِنْمَثِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَدِيدُهُمْ إِلَّا قُوَيَّةً كَبِيرَةً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 اتطأت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم وما يعذهم الشيطان إلا غرورا إني عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي الفلك في البأر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البد أعرضتم وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَقْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ نُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تجدوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الْرِّيْعِ فَيُورِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ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 ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف العيات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا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 وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطك إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرف أو ترقى في السماء ولن.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 يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا وَرَسُولًا قُلْ كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاء فروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا إضامو ورفاتا أإنا لمبعوثون خرقا جديدا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 قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْتَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإن لا أونك يا فرعون العون مثبورة فأراد أن يستفزهم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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر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 ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمة أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا